واشهده أنه من الحب الرسول صلى الله قال الشيخ محمد بن عبد الله عليه وسلم بات ما جاء من بعض هذه المهنة يعدون أوتاني قال الله من الكتاب يبقون من وقوله كل حكمة بيتك المشاركة من ذلك كتوبة لحين الله عن نعلم الوضع العالم وجعل من زرة الدورة من زرة بعرض تعالى قال الذين ورقوا عليهم من تحيبان منها عالمي المسجد حقيقي سعيد قضي الله تعالى كانت عن سورة بدي الله عليه وسلم قال ذلك الذين نصروا الدين كما قال لكم حتى لو دخلوا الرب قال يا رسول الله اليهود والنصارى ولا تمني اخرجوا ولمسكن عن خربات قال الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل يرضى ترى المشاهد اراها بيان من ذلك تيار الذين قرى سوريا دي فيها واؤكد لك زي الاحمر وادم واني سالت ربي بكلمتي الا يريك هذا زمانا بعاما وان يصرف عليهم عدوا من سوء مسير فاستبيح ربطه وان ربي قال يا محمد وإني <سؤال> أعطيت تلك الممات التي أثلت أبنكهم بسنة عامة وإن رسولة عليهم عجوة من سوى ترسلهم فيستميح مجتمع عليهم, <سؤال> عليهم من بأطوارها حتى يكون بعضهم يردق بعضهم ويسدي بعضهم بعضهم روح الوطماني صحيح وإذن وإنما أخذوا على المماتي الألمة المظلمين إذا رقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى يلحط حين من المجيب المشيكين وحتى تعب تهانا من المجيب أوشان وإنه سيكون في المجيب كذبون ثلاثون كلهم يزروا أنه نبي وأهلا قاتل النبيين لا نبي العمي ولا تزال ضخيفة المجيب على الحق منصور لا يضر من قبلهم حتى يأتي عن الله تبارك وتعالى فولا بات ماجهة أن بعض هذه الحكومة جاء عبدالك هذا البات وضع الشيخ محمد بن عبدالوهاب عليه ورحمة الله يدني على أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في الأخبر أن بعض هذه الحكومة من الإسلام من التبقيق سيعمل كثيرا هذا يرد على من أن هذه كومة معصومة فلا تقطع الشيء فيؤول كل فعل يفعله أحد من المسلمين وهو من الشيء الصريح على أنه ليس شئ استدلال بأن هذه كومة معصومة. وقلنا قبل ذلك أن عزمة هذه كومة عزمة عامة أي أنها لا تحرف جميعها لا تحرف كلها بل تحرف بعضها. ويقع بصداقه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم على البعض هم يقيم أن البعض قد يعرف يرجع مرة أخرى ويععبون أن وهذا في القوت من الشرك وأن يخاف كل مئي أن يكون من هذا البعض الذي يرجع على العقبات فيعبد يقوم بالثاني بعد الله عبد النواة ثم أدل باعتمدتها وآيات للتدليل على هذا المصر فأول وآية قوله تعالى أن ترى إلى الذين كنت مصيبة من الكتاب يؤمنونك الجد السح والطاوط ويقولون الذين كأفر هؤلاء أهلاً من الذين خمّنوا سبيلاً هذه الآية أتى بها ليلبّل على أن بعض الكتاب آمنوا بالجد الجد السح والطاوط الذي بعد وقفته الشيطان والكاهي مبايب أعاني وساعد على عبادة طويل بسهر الله تعالى والطهوة والمعنون من دون الله أيضا الذي يرضى ذلك في رب العبادة أفضلها فكما أنهم فعل ذلك قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أحاميس الكفر سيأتي بعضها في هذا الباب أننا سنتبروا ستسنن أهل الكتاب أو سننن أهل الكتاب الكفار ومن نبيهم فكما أنهم نحرقوا فسائر الحرب بعض هذه هل تدل على ان بعض هذه الكتاب واضح حرب عملوا بالصالح عملوا بالضرايب وعملوا من دم الاله ف اكثر من سماعنا ان هناك من بلج من سيشاركه فايش شيء فايش ما جاء أن بعض هؤلاء من الله يعبد أنه أوسان الوثن يطلق على كل ما تصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله نظرها من الضبور والمشارك وغيرها قال الخبير عليه السلام إننا تعبدون من دون الله أوسانا وتصدقون إذكار ومع قول قال نعم أصنانا فنظر بها عكسين بين الصنو والوثن عموم محسن. كل صنم وزن وليس كل وزن صنم الوزن وكل معلوم من دون الله من أحجار والأشجار والصنام وما كان منها على صورة يسمى وزن ويسمى صنم صورة شكل كحيل طويل حيوان إنسان طويل قبل أن يكون من جد وطابع رأى ابن أبي حاجم عن عاكينا، قال جاء الله حبيب المحطة، وكعد ابن أشرف، ولكن محطة تطالوا له، أنت محطة الكتاب وأهد عيني، فأخبروني محمد، أنتم نحن نصف الأرحاب، وننحب الأرمان، ونصف الماء على النبل، ونصف الأرمان، البسرط، ونصف الحجيج، يعني محطور العظم لناس دلات. قطع رحمنا وابتبعا له صورات حكيمة بالطارق فنحن خير حمدون قطع عليه الكبر العام لله هذا الاختراف واسموه واسموه بهذه الأمور الغير صحيحة من أنها قطع رحمه وغير ذلك قالوا أنتم خيروا وأهدى أن سبقا لما جاء الجهود إلى القريش من أفضل نعنه محمد ونعن نقع كذا وكذا وكذا وهكذا قال والمرضيقين إذا قلت إليه الكلام نسأل إليه كل خطيلة ونسأل إليه وآهليه كل, وأهلي كل نقيصة فأنزل الله أن قرأ الذين كنت من الكتاب يتنون بالدك والطاروت ويقرون كفروا أولئي أهدا للذين أمن المسجدين فقالوا أن القشور قالوا اليهود أنتم أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم سبيلاً أحسن طريقاً وأقوى من وهذا من يجبت وقموا تطورهم محبه بمرافقة كافة كافة كافة وأهد الوقت لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من نفس السيرة وأضائي الإخلاق وكذلك في يكون فيه من أهل كوفة أنهم أذار وقذور وذنيين فكذلك في كل وقت كذلك في كل وقت من أهل كوفة ويقولون عنه أنهم ويحطون على أهل الإسلام وأهل الديانة لكونهم لم يستطيعوا أن يكونوا مثلهم فأرادوا أن يشوهوا صورهم حتى يقولوا للناس نحن لم نكن مثلهم لأنهم ليسوا على الجده لأنهم سيئون فنحن لم نكن مثلهم إلا لذلك وينسبون لأنفسهم وأشباههم الفضائل وأنهم أهل الحضارة والمدنية وغير ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر والطاغوت الشيطان الجبت هو السحر وقيل هو يعني بلسان الحبشة والطاغوت الشيطان هذا أحد أفراد الطاغوت الطاغوت هو كل ما عبد من دون الله وهو راض والطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كما قال ابن القيم عليه رحمة الله والشريطان أحد أفراد الطواغيت وهذا تفسير بالمثال قال المصنف رحمه الله وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني في هذا الموطن الذي قال فيه كفار قريش أن اليهود أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم طريقة ومنهج لم يكونوا يعتقدون ذلك لكونهم يعرفون فضائل النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم آثروا موافقة أهل الباطل مع بغضهم للباطل هذا ومعرفتهم أن غير هو الحق فكذلك قد يعني كثير من المنافقين ومبغيد الدين في كل زمان ومكان قد يوافقون أهل الأهواء وأهل الكفر والعناد وأهل النفاق مع كونهم يعرفون أنهم أهل باطل وليسوا بأهل حق وأن أهل الدينهم أهل الحق وأهل الصواب ومع ذلك مع كونهم يعرفون بقلوبهم ولم يكن لهم إلا المشاركة الظاهرة استحقوا أن يكونوا معهم وأن يستحقوا جزائهم من العذاب الآية الثانية قل هل أنبئكم بشرر من ذلك مثوبة عند الله ملّعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردات والخنازير وعبد الطغوت يقول تعالى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بناء كان يظنون أن أهل الإسلام هم يعني أقل الناس حظا في الدنيا والآخرة وأنهم سيعذبون في الآخرة فأخبر الله أنهم هم الأشر والذي نصيبه إلى بوار هم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطهوت قال وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته وغضب عليه أي غضبا ليرضى بعده أبدا وجعل منهم القردة والخنازير أخد قال الثوري عن عالقمة ابن مرشد عن المغيرة ابن الله الياشكري عن المعرور ابن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله فقال إن الله لم يهلك قوما أو قال لم يمسخ قوما فجعل لهم نسلا ولا عقبا وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك رواه مسلم الله تبارك وتعالى مسخ بعض اليهود قردة وخنازير عقوبة لهم وكانت القردة والخنازير قبل ذلك فمسخهم على هيئة القردة والخنازير والله قضاء أنه إذا مسخ قوما لا يجعل لهم نسلا ولا عاقبا بل يموتون عن آخرهم وهذه القردة والخنازير التي تحيا في الدنيا اليوم ليست هي من نسل اليهود والنصارى ليست هي من نسل اليهود الذين مسخوا قردة وخنازير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 هذا من باب أفعل التفضيل فليس في الجانب الآخر شر قل هل أنبئكم بشر من ذلك قد يفهم أشر من ذلك يعني نحن على شر وأنتم أشر مننا لا هذا من باب أفعل التفضيل الذي لا يكون في, في الجهة المقابلة جزء من هذه الصفة بشر من ذلك مثوبة أي ثوابا وجزاء عند الله من الله أي هو من الله وغضب عليه والغضب صفة من صفات الله تبارك تعالى وتقتضي الانتقام ولا يصح أن نؤول الغضب بأنه الانتقام بل الغضب صفة ثابتة لله تبارك تعالى وانتقام الله تبارك تعالى من المجرمين إن من المجرمين منتقمون ثابت أيضا والانتقام من الله تبارك وتعالى لأهل الكفر والعناد مترتب على غضبه عليهم فإذا غضب الله على قوم انتقم منهم وجعل منهم القرضة والخنازير، فالقرضة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى. وعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، وهذا هو الثابت أن أصحاب السبت لما مسخوا مسخوا مسخ بعضهم قردة وبعضهم خنازير، وقيل شيوخهم مسخوا خنازير وشبابهم مسخوا قردة. قال وعبد الطاغوت أي جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له وقد قرأت وعبدوا الطاغوت وعبد الطاغوت أي بأرضهم قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله في قوله وعبد الطاغوت قال الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال أي من الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد التغوط. قوله أولئك شر مكانا أي مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر له مشارك. كقوله تعالى أصحاب الجنة خير يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلة. وليس في النار خير مستقر ولا مقيل حسن هذه الآية أيضا كسابقتها جاء فيها أن بعض أهل الكتاب عبد الطاغوت وجاء في الأحاديث أننا سنشابه أهل الكتاب فسيكون منا من يعبد الطاغوت فيه أيضا الخوف والحذر أن نكون من ذلك البعض الذي كفر بعد إيمانه وعبد التغوط بعدما عبد الله تبارك تعالى وفيه دليل أيضا على أن الشركة جائز أن يقع لأحد أفراد هذه الأمة قال وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم وهذا أيضا وقع في الأمم السابقة عند اليهود والنصارى ففيه أيضا أن هذا مما يشابه بعض هذه الأمة في اليهود والنصارى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم حثو القذى بالقذى حتى لو دخل جحر ضب لا دخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن لا تتبعون سنن من كان قبلكم أي طرق ومنهج وتسيرون على نفس الطريق ونفس السبيل حثو القذى بالقذى القذى هي الريش الذي يكون في آخر السهم، فكما أن الريش الذي يكون في آخر السهم يتشابه مع الريش الذي يكون في سهم آخر، لا يكون هناك فارق كبير بينهم، فكذلك يشابه بعض هذه الأمم اليهود والنصارى حتى لا يكون بينهما فرق، هذا واقع نسأل الله السلامة، فكثير من يعني المسلمين وقع في هذا الأمر. وشابه اليهود والنصارى في بعض أمورهم حتى لا لا يجد الرائي بينهما فرق نجد المتبرجات أو يعني أي معصية أخرى ابتدعها الكفار يشابههم فيها المسلمون فلا تدري الذي يسير أمامك مسلم أو كافر من فرط التشابه بينهم ولعافى بالله فهذه مشابهه في البعض وقد شبههم يعني وناس في الكل فتنصر بعضهم أو خرجوا عن ملة دين الإسلام قال حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه يعني من شدة المشابهة وعدم التفكير بعض الناس يعني ابتلي بأنه ظن أن أهل الكفر من الغربيين هم أهل الحضارة والتقدم المدنية فشابهوهم في كل شيء لم يعني لم يأخذوا منهم النافع في التجارة والصناعة والعلم وغير ذلك بل أخذوا منهم المبقات والمفاسد وتركوا العلوم فيا ليتهم أخذوا العلوم وتركوا المفاسد أو أخذوهما معا بل أخذوا المفاسد من المعاصي وتركوا يعني ما هم متقدمون فيه حقيقة في الصناعة والتجارة وأنواع العلوم الحديثة وشابهوهم في معصية الله بلا تفكير وبلا وعد حتى لو دخلوا جحر ضب اللي دخلتمه وقيل أن جحر الضب يكون ضيق ومدخله لا يكون سهلا ففي دليل على أنهم يشابهونهم في أمور قد تشق عليهم ولكنهم يتحملونها لمجرد أن يشابهوا من يظنونهم أهل تقدم وأهل الحضارة وأهل المدنية بل أن بعضهم قلد الكفر في معادات الدين والانحلال والانسلاخ من الملة ومعادات شريعة الإسلام فظهر كل هذا وإن لله وإن إليه راجعون وجاء في حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية وعياذ بالله لكان في أمتي من يفعل ذلك حسنه الشيخ الألبني في صحيح الترمذي عليه رحمه الله أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومنفسد من عبادنا ففيه شبههم من النصارى. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى أي تقصد من كان قبلكم باليهود والنصارى قال فمن يعني ومن الناس إلا هؤلاء. استفهم استنكاري أي فمنهم غير أولئك. قال ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال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 ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئان من أمة الأوثان وهذا هو الشاهد في الحديث وأنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأن خاتم النبيين لا نبي بعد تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذ لهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى قوله في الحديث زوية لي الأرض يعني جمعت وقبضت يريد تقريب, تقريب البعيد منها حتى يسخل الاطلاع عليها وحاصله أنه طوي له الأرض وجعلها طوى له الأرض الله تبارك وتعالى وجعلها مجموعة كهيئة, كهيئة كف في مرآة ينظره قال الطبي قال الطبي أي جمعها حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها. وهذا يسير إذا كان الإنسان يعني خارج القرى الأرضية كلها يسهل أن يرى مشارق الأرض ومغاربها. وقد يعني وصل النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج إلى أبعد من ذلك. إن وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زول يلي منها. وهذا خبر جاء صدق مخبره كما قال. صلى الله عليه وسلم وفعلا اتسعى ملك النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المشرق والمغرب ولم يكن بنفس الاتساع في الشمال والجنوب وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض قال القرطبي يعني به كنز كسرى وهو ملك الفرس وكنز قيصر وهو ملك الروم وقصورهما وبلادهما والأحمر والأبيض يعني الذهب والفضة لأن قيصر كان غالب ملكه ذهب وكان يقصد بالأبيض كنز كسرى لأنه الغالب عندهم الجوهر والفضة ووجد ذلك في خلافة عمر فإنه صيغ إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على ساعتها وعظمتها وكذلك فعل الله بقيصر والأبيض والاحمر من على البدل. قوله إني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعمة جاء في بعض الأصول بسنة عامة وأيضا ثابت بسنة بعمة. كقول تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين يعني الجد المتوالي بسنة السنة اللي هو الجد والقحط. فإن الله تبارك تعالى قضى أن لا الأمة لا تهلك بأن يعني يمنع عنها القطر أو ال ال يعني يصيبها الجدب والقحط فلا تنتج يعني أراضيها ولا تُنطر سمائها حتى يهلكوا فقد الله عز وجل ألا تهلك هذه الأمة بمثل هذا قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوا أنفسهم فيستبيح بيضتهم يعني يأخذ جميع أراضيهم وجميع ما حذوه ولا يعني يسيطر عليهم جميعا ولكن قد يقع هذا مع بعض الدول وبعض أراضي المسلمين أن يتسلط عليها الكفار ولكنه لا يكون عامة في جميع أرض المسلمين قوله من سوى أنفسهم يعني ولكن يكون بينهم من المعارك ويعني الحروب ما يقتتلون فيه, فيه فيهلك بعضهم بعضا ويصبي بعضهم بعضا وإن الله وإن عليه رجعون وقد حدث يعني مصدق هذا مرات في التاريخ يزيد في وقت ويقل في وقت ولكنه واقع قوله إن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد يعني أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده. وقد جاء في الحديث عند أبي داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تدور رحلة الإسلام. لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين فإن يهلكوا فسبيل من هلك وإن يقم لهم دينهم يقم سبعين عاما قلت مما بقي أو مما مضى قال مما مضى صحاه الألبني وهذه كانت يعني مدة الخلافة قرابة 35 سنة ومتى يعني كان أخرها خلافة الحسن رضي الله عنه وأرضاه و يعني آخر خلافة بني أمية وآخر ملوك الإسلام قبل التفرق والتشرزم كان في قرابة السبعين عاما وإنما أخاف على أمتي قال وروى في سننها أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج قيل يا رسول الله هو؟ قال القتل القتل. فهذه من علامات الساعة تقارب الزمان يمر العام وكأنه شهر ونقصان العلم بقد العلماء وظهور الفتن وإلقاء الشح في النفوس والحرص على الدنيا وكسرة القتل الذي يقع وسط الناس جميعا وسط المسلمين. قولوا إنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم كما قال تعالى وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبر أنا, وكبر أنا فأضلون السبيل وهذه هي الطامة إذا فسد العلماء والأمراء فسد حال الناس يعني فليس أضر على المسلمين من فساد علمائهم وأمرائهم فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكثر فينا العلماء الربنيين وأن يبقيهم وأن يجعلنا منهم وأن يرزقنا الأمراء الصالحين الذين يصلحون ما أفسد الناس ويصلحون إذا فسد الناس فإن بصلاح العلماء والأمراء تقوم دولة الإسلام ولما فسد العلماء في أزمنة كثيرة دعوا الناس إلى الشرك والعياذ بالله وقالوا لهم أن الطواف بالقبور والزبح والنذر الغير لهذا هو الدين وهذا هو الحق فضل أناس كثيرون بمثل هذه الفتاوى الباطلة وما زال علماء السوء في كل زمان ومكان يضلون كثيرا من المسلمين بفتاويهم الباطلة ويعني وليست الفتاوى الباطلة عنا الآن يعني ببعيد ولا بمستنكر على مسمع ومرأ من الجميع فالواجب على العلماء الرבניين أن يبينوا زيف هؤلاء وعوارهم وإسقاط هيبة هؤلاء من نفوس المسلمين هو من أوجب الواجبات حتى لا يظن الناس فيهم خيرا وعلما فيتبعهم على ذلك. قوله إذا وقع السيف لم يرفع إلى يوم القيامة وكذلك وقع فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع وكذلك يكون إلى يوم القيامة ولكن قد يكثر تاره ويقل أخرى ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى قال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد في أمن من أمة الأوثان هذا هو الشاهد من الحديث فقد ثبت من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن بعض هذه الأمة يلحق بالمشركين فيكون منهم وبعض هذه الأمة فئام أي جماعات تعبد الأوثان وهذا هو شاهد الترجمة يعني هو الرابط, و يعني الرابط والدليل على عنوان الباب أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان فقال ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمة بالمشركين وحتى تعبد في آمن أي جماعات من أمة الأوثان ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد الكبور الجاهدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب نذكر أن الشيخ محمد عبد الوهاب. أتى بهذا الباب ليبين أن الشرك واقع في هذه الأم، فيجب الحذر منه والخوف منه ودليل من استدل على أن ما يفعله الناس من الشركيات ليس بشرك لكون هذه الأم معصومة استدلال خاطئ لأن الأم معصومة نعم ولكن بجميعها بمجموعها لا تضل لا تترك الدين بمجموعها ولكن بعضها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يشرك ويقع منه شرك ف ما وقع فيه كثير من المسلمين من الطوف بالقبور والنذر والذبح لغير الله تبارك وتعالى والتحاكم إلى غير شرعه هذا كله من الشرك والكفر وهذا لا يقضح في عصمة الأمة لأن الأمة بمجموعها معصوم والحمد لله أن أغلب الأمة على التوحيد وأغلب الأمة على السنة وأغلب الأمة على الصراط المستقيم ومع كسرة الضالين ولكنهم لا يشكلون من الأمة يعني نسبة كبيرة بل بفضل الله أكثر المسلمين حتى عوّمهم جميعهم على السنة ومن أهل السنة. هذه الأمة معصومة من الانحراف، معصومة بعسمة الكتاب والسنة، لا تنحرف كلها، لا تنحرف كلها. الأمة ليست بالقيادة، الأمة ليست الأمراء. الأمة هي المسلمين هذا لا, يعني لا يعبر عن الأمة جميعها إذا فسد, إذا فسد الإمام هذا لا يعبر عن المسلم واحد فرض نعم فساده يكون به فساد كبير ولكن أغلب المسلمين على الصراط المستقيم ولله الحمد والمن يقول ومعنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقوم الساعة حتى تضطرب أريات نساء دوس حول ذي الخلصة قال وذو الخلصة طاغية دوس الذي التي كانوا يعبدون في الجاهلية قال العلمة ابن القيم رحمه الله في قصة هدم الله لما أسلمت ثقيف فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا وكذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور فإذا قدر المسلمين على هدم كل الأماكن وإزالة كل الأماكن التي يكون فيها شرك لا يسعهم أن يتركوها يوماً واحداً ولكن ننبه أن القدرة ليست القدرة يعني الاستطاع على الهدم فقط لا بل القدرة مع أمن المفسدة وإلا فليس هناك إنسان عاجز على أن يهدم مقبرة أو شاهد أو حتى في وسط ضوط الكفر يغافل الناس ويهدمها القدرة من جهة القدرة لا أي إنسان لا يعجز عن ذلك ولكن معنى الكلام هنا يقدرون مع أمن الفتنة وأمن المفسدة فإذا غلب المسلمين على المكان وسادت شريعة الإسلام وعلم الناس الشرع والسنة وكان للمسلمين الخلص القيادة والملك فحينها إذا أفسدوا تلك الأماكن و أخلوها من مما يجعل الناس يشركون، فحينها لا يكون فتنة بإذن الله حتى لا يتهور متهور أو يفعل طائش فعل يترتب عليه مفسدة أكبر، يهدم مقبرة فيهيج الناس، فتبنى أفضل مما كانت، هذا ليس هو المقصود، ولكن المقصود القدرة مع أمن الفتنة وأمن المفسدة فإذا قدر المسلمين فعليهم أن يوعوا الناس ويفهمونهم ويزيل الباطل من نفوسهم، ثم بعد ذلك. يهدمون تلك القباب فسيعاونهم الناس حينئذ قوله إنه سيكون في أمتي كذبون ثلاثون كلهم يزعموا أنه نبي قال القرطبي وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربعة نسوة خرج أبو نعيب وقال هذا حديث غريب حسن الشيخ أبو إدريس حفظه الله وغيره ويعني ثبت مصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أن الذين خرجوا ودعوا النبوة, النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم كثيرين ولكن الذين كان لهم شأن وأحدثوا بعض فتنة كانوا قريبا من ثلاثين كسجاح ومسيلم الكذاب والأسود العنسي وغيرهم والمختار وغيرهم منهم من رجع مرة أخرى وأسلم ورجع بعد مرتد ومنهم من قتل عليه لعنة الله قال وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا فإنهم لا يحصون كثرة كانوا كثيرين ولكن لكون لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء خلل في المخ وإنما المراد من قامت له شوكة وبدى له شبهة كمن وصفنا وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك وبقي منهم من يلحقه بأصحابه وآخرهم الدجال أكبر قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين يعني الذي ختم به يعني كان آخرهم صلى الله عليه وسلم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وإنما ينزل عيسى ابن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته فهو كأحد أمته بل هو أفضل هذه الأمة لذلك يعد عيسى ابن مريم من الصحابة وهو أفضل الصحابة على الإطلاق لأن الصحابي هو من قابل النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك وقد قابل عيسى عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بجسده وروحه فهو الآن في السماء بجسده وروحه قبل النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج وهو آمن مؤمن به فجميع الأنبياء يؤمن بعضهم ببعض ويموت على ذلك فهو معدود من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وينزله الله في آخر الزمان حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم بشريعة الإسلام ولا يقبل من نصراني جزية ويكسر الصليب ويدعوهم إلى الإسلام فمن أسلم وإلا قتل وإلا قتله لا لأنهم قابلوا بالأرواح فقط وليس بالأجساد والأرواح ماتوا عليهم رحمة الله صلوات الله وسلام عليهم أجمعين جميع الأنبياء أما عيسى فقابله بجسده وروحه قابله حقيقةً أما الباقي فأرواحهم هي التي في السماء وأجسادهم في الأرض. فالمعدود من الصحابة وعيسى عليه السلام. وعيسى عليه السلام آخر الأنبياء موتا وآخرهم بعثا النبي صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضروهم من خذ ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدر من هم قال ابن المبارك وعلي بن المدين وأحمد بن سنان والبخاري وغيروم إنهم أهل الحديث وعن ابن المدين لرواية هم العرب واستدل برواية من رواهم أهل الغرب وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها قال النووي يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب يعني بعض هذه الأمة المنصورة مجاهدون وفقه ومحدث ومفسق وبعضهم علماء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد يعني هذه الطائفة المنصورة ليست صنفا واحدا وليست مجموعة في مكان واحد بل هو كل من هو صالح من هذه الأمة ثابت على هذا الأمر حتى يموت عليه سواء كان مجاهدا أو عالما أو زاهدا أو عابدا أو قائما بالأمر المعروف أو النهي عن المنكر أو حاكما صالحا أو غير ذلك بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافترقهم في أبطار الأرض ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه ويجوز إخلاء... إخلاء الأرض من بعضهم أولا بأول إلى أن لا يبقى إلا فقا واحدة ببلد واحد فإذا انقرضوا جاء أمر الله قال القلطبي وفيه دليل على أن الإجماع حجة لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة أخبر صلى الله عليه وسلم اكان هناك من أمه طائفة المنصورة على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة ولا يخل منهم زمان فإذا اجتمعت الأمة على أمر من الأمور لا شك أن هذا هو الحق لأن فيهم الطائفة المنصورة التي على الحق هذا دليل على أن الإجماع من الأدلة فإذا اجتمعت الأمة على أمر دل على أن هذا هو الحق المبين ولذلك يعني مخالفة الإجماع لا يجوز بل محرم ومخالفة الإجماع المعلوم من الدين بالضرورة كفر ولعيذ بالله قال المصنف رحمه الله وفي الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ولا من خالفهم وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية نسأل الله أن يجعلنا منهم وأن يكثرهم قوله حتى يأتي أمر الله الظاهر أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام ثم لا يبقى إلا شرار الناس عليهم تقوم الساعة قوله في الحديث حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى معنى تبارك قال ابن القيم البركة نوعين بركة هي فعلة والفعل منها بارك فعل الله تبارك وتعالى وتتعدى بنفسها وتتعدى بأدات على وفي بارك على كذا وبارك في كذا والبركة من الاستقرار الخير الكثير المتناهي والنوع الثاني صفة من صفات الله تبارك تعالى بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والمغفرة والعزة والفعل منها تبارك لا يقال فلا يقال تبارك فلان بل تبارك الله تبارك تعالى فقط هذا هي الصفة لله تبارك تعالى أما البركة هي الفعل قد يعني يكون إنسان فيه بركة أو إنسان برك على فلان أو في فلان ولكن الفعل أو الصفة التي تضاف الله عز وجل الفعل منها تبارك فلا يقال تبارك إلا لله تبارك وتعالى فوسبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك كما قال المسيح عليه السلام وجعلني مباركا أينما كنت فباركه الله تبارك تعالى. وأما صفته تبارك فمختصة به كما أطلقه على نفسه تبارك الله رب العالمين تبارك الذي بيده الملك قال فيه مسائل تفسير الآيات التي وردت والثلاث آيات التي وردت وردت في أن أهل الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وعبد الطاغوت وبنوا مسجداً على الأموات أي أنهم فعلوا تلك الأفعال الشركية والكفرية ثم أتى الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالأحاديث التي تدل على أن بعض هذه الأمة يتبع سنن من كان قبلنا فدل على أن بعض هذه الأمة يشرك فيه الخوف من أن يكون الإنسان من هؤلاء البعض وفيه دليل على أن ما يفعله المشركون عند القبور ومن عبادة الأوسان والزبح والنزل لغير الله شرك ولا يستدل المستدل بأن الأمة معصومة فليس هذا بشرك بل نقول معصومة بجميعها بهيئاتها بأكملها فلا تضل بمجموعها ولكن قد يضل بعض أفرادها وهذا مشاهد فمن بعض المسلمين من يخرج ويلحد علانية أو يترك دينها ويتنصر وغير ذلك وهذا لا يضر عصمة الأمة بمجموعها الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطغوط هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها أي أن الموافقة الظاهرة تقتضي بعض العذاب في من شابهه لا يعني يشترط من أفعال الكفر ما لا يشترط معه اعتقاد القلب الإنسان قد, قد يعني يخطئ هو يتكلم فيسب الله ويسب النبي صلى الله عليه وسلم خطأا هذا ليس بكفر لأنه قلبه مطنئنهم بالإيمان ولم يقصد ذلك وهناك بعض الأفعال لا يشترط معه نية لا نبحث هل نيته حسن صالحة قاصد أو غير قاصد إنسان سيجد للصمت هذا الفعل كفر بمجرده لا نقول بقى كان قصد للكفر أو غير قاصد للكفر لا هذا لا يشترط فيه قصد أصلاً طالما يعرف أن هذا صنم وسجد له هذا الفعل لمجرده الكفر والعزة بالله المسألة الخامسة قول إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدا سبيلا من المؤمنين وظهر في يعني بعض المسلمين من يقول عن الكفار الغربيين أنهم أهدا من المسلمين سبيلا لما رأوا منهم بعض التقدم في الحياة الحديثة والمدنية وبعض الصناعات قالوا أنهم أهل حضارة وأهل تقدم وأهل رقي في كل الأمور فتبعوهم حتى في المبيقات والعياذ بالله سب الله وسب النبي كفر إلا أن يكون من مجنون أو من نائم أو من غير قاصد أو من مكره بتوافر شروط الكفر وانتفاء موانعه ولكن واحد فاهم وواعي وكبير في السن ويسب الله كفر لأن هذا فيه انتفاء التعظيم من القلب انتفاء تعظيم من القلب وانتفاء اعمال القلوب الواجبه يعني يخطئ الكفر العاز بالله ايوه يعني لو واحد سب النبي هو غلطان جه واحد يقول صلى الله عليه وسلم يعني خطأ هو ده هو اسمها ايه انتفاء الشروط انتفاء الموانع ايه هي شروط الكفر وانتفاء الموانع لا يا شيخ مش مش ده الكلام خالص اللي عليه شروط الكفر اخي الفاضل كونك الكبر جنبالغ عاقل استيقظ يعني مش نائم قاصد يعني مش مخطئ غير مكره غير متأول تمام؟ تيش روض الكفر عكسها اسمها موانع الكفر تمام؟ فلو واحد سب النبي خطأاً لا مش نائم لذا هو بيتكلم غلقة فلت لسان ما يقصتش ذلك او هو نايم قال كلام كده غلط لا يؤخذ به أو دورب حتى يقول هذا الكلام لا يؤخذ به أو كان مجنون وقال كلام هو أصلا مجنون ليس عليه حرج أو طفل صغير سب الدين عنده 3-4 سنين هذا لا أنا أقول عليه كافر هذه هي توفر شروط من دفاق لكن اللي حرج بتكلم عليه لا واحد بقى كبير عاقل قاصد وسب الدين لا هذا يكفر بمجرده لا نقول بقى يخام عليه الحجة أو لا يخام عليه الحجة أو أنه يقصد كافر لا سب الدين كفر سب النبي كفر، سب الله عز وجل كفر، سب أي نبي من الأنبياء كفر الفعل ده إيه؟ الشخص يكفر ولا لا؟ نطبع عليه الشروط الأولى لأن الشروط متوفرة يبقى الفعل والفعل كفار لأن الشروط فيها واحد منها مختل كان مجنون أو صغير في السن أو كان نائم أو غير قاصد أو غير ذلك فالفعل كفر ولكن الفعل ليس بكفر. واضحة؟ إلا من أكره وقلبه مطمئنهم بالإيمان لا ده ق... بقى فعل الكفر لهوا ولعبا لا يشفع له ده مش موانع الكفر ده مش من موانع التكفير ده كنت بهذر هذا ليس من موانع التكفير لا هو قاصد غير قاصد يعني غير قاصد للكلمة هو ده عكس القصد أما هذا غير قاصد للكفر يعني بقول ده أنا كنتش غرضي أكفر ولكنه قال الكفر قاصدة يعني واحد يقول مثلا يسيب الدين يقول ده أنا كنت بهذر لا مش هذر براحتك قد كفرتم بعد إيمانكم الدين ليس فيه لعب وإلا صارت الدين الدين هزئة وصار النبي صلى الله عليه وسلم والاستخفاف به يعني هكذا فالأمر ده أرجو نكون يكون واضح المسألة الأساسية وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة فلو بعض هذه الأمة يعبد الأوثان مسألة السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جمعة كثيرة حتى يعبد في آم من أمة الأوثان مسألة الثامنة العجب العجاب خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلم بالشهاداتين التصريح بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمد خاتم النبيين ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضد الواضح المسألة التسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة مسألة العشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم الحادي عشرة أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة أن الحق يكون في الأرض إلى قيام الساعة مسألة الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة منها إخباره بأن الله زوى له المشرق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال والشمال وإخباروا بأنه أعطى الكنزين أحمر الأبيض كنوز كسر وقيصر وإخباروا بإجابة دعاه الأمة في الإسنتين ألا يهلكوا بسنة عامة لا يصابوا بالقحط فيهلكوا جميعا وألا يسلط عليهم عدوا من خارجهم فيستبيح جميع أراضيهم وإخباروا بأنها منع الثالثة أي يعني وقوع المسلمين بعضهم في بعض فيسبي بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا إخباره بوقوع السيف وأنها لا يرفع إلى إذا وقع، إخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، إخباره ببقاء الطائفة المنصورة يعني إلى قيام الساعة، وكل هذا وقع كما أخبر مع أن كل واحدة منهما من أبعد ما يكون في العقول، ولكنها وقعت فهذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور عظيمة ومغيبات، ووقعت كما أخبر صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أن هذا كان من الوحي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من الرسل. مسألة الثالثة عشرة حصر الخوف على أمتي من الأئمة المظلين يعني ليس هذا هو ما يخاف على الأمة وحده ولكن هذا أكبر ما يخاف على الأمة أن تضل أئمتها العلماء والأمراء هذا أفسد ما يكون إذا صلاح المسلمين وصلاح الرعية يكون بصلاح الراعي إذا صلاح الراعي يعني ساعد هذا على صلاح كثير من الرعي وأما إذا فسد فهذا أيضا يكون سبب لفساد كثير من الرعية ولا يتمسك حينها إلا من عصواه الله عز وجل لذلك يعني يحرس المسلمين على تكثير العلماء في الأمة والوقوف بجانب العلماء الربانيين وفتح علماء السوء وعلماء السلاطين وأن يطلب الإنسان بنفسه العلم يكون من هؤلاء وأن يعني يساعد ويكثر هؤلاء بحث أولاده وكل من يرى فيه النجابة لطلب العلم والدعوة لله تبارك وتعالى وفي أيضا ألا يكتم إنسان علما بل يتعلم كل ما تعلم سأله نشرها بين المسلمين حتى يعم الخير ويقل الجهل ويقل الشر كذلك يحرصون أن يكون أئمتهم وقادتهم وأمراءهم ورؤساءهم من الصالحين الذين يتبنون تطبيق الشريعة و الذين يعينون على إقامة الدين والعد والذين يبغضون الكفر والكافرين ولا يوالونهم بحال فنسأل الله تبارك وتعالى العلي العظيم بأسماء الحسن وصفاته العلى أن يكثر بيننا العلماء الربنيين وأن يجعلنا منهم وأن يمد في أعمارهم ويبارك في أعمارهم ويعينهم على نشر الكتاب والسنة وأن يولي علينا الصالحين وأن يرزقنا صالح يصلح أمر دنيانا بأمر ديننا إنه ولي ذلك والقادر عليه التنبيه على معنى عبادة الأوثان كان هذا الإخوة الكرام آخر باب في المنهج السنة الأولى في المعهد إن شاء الله ده آخر لقاء في من لقاءات العقيدة فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بمعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يعينكم على تبليغ ما سمعتموه وأن يغفر لنا ما عرض لنا من الخطأ والزلل وأن يستعملنا ولا يستبدل بنا وأن يجعل هذا آخر أعمالنا من الأعمال الصالحة ونصيحة الكتاب من الكتب القيمة جدا ومن أفضل كتب العقيدة وهو كتاب يعالج مسألة توحيد الألوهية بشيء من التفصيل ف ننصح إخونا بالاعتناء بالكتاب يسمعوا أشريطة المعهد ويسمعوا يعني لو بعض أهل العلم شرح الكتاب يسمعوا أكتر من شرح ويقروا أكتر من شرح وننصحكم بشرح الشيخ ابن عسايمين قول المفيد القول المفيد شرح كتاب التوحيد الكتاب مفرغ وفيه أشريطة شرح الشيخ ابن عسايمين عليه يعني غاية في الجودة رحمه الله وجعله في موازين حسناته وأهم ما في الكتاب حفظ المتن وفهم فهم المتن وتفهم كل آية أو حديث أو أثر في الباب اعلقته بعنوان الباب وبعد ذلك قراءة المسائل وفهمها جيدا وجد الدليل على المسألة من من حديث وآيات الباب ومن يعني من الكتب القليلة جدا اللي شرحت المسائل كتاب الشيخ النصيمين قول مفيد شارح كل مسألة معناها ايه وايه علاقتها بالباب فده اول ده كده 50% من الكتاب 50% من الكتاب حفظ المد ومش ما بالترتيب انا اهم حاجة اما اسال عن حاجة في الزبح ان الذبح الغير لا شر اجيب اي ايه او حديث مش الترتيب الترتيب اهم حاجه لو الباب فيه 3 اربع ايات وحديثين ابقى حافظهم عارفهم وفهم معناهم وهم مشروحين في الكتاب وعارف إعلاقت الآية إيه الشاهد من الآية ومن الحديث بعنوان الباب ليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب جاب الآية دي في الباب ده عشان أعرف استدل على عنوان الباب بالمجد. وبعد كده أفهم ال ال المسائل وأبقى أفهم الدليل المسألة من الباب المسائل دي عباره عن فوائد الشيخ الشيخ محمد بن عبد الوهاب مستخلصها ومستنتجها من الآيات والأحاديث فأفهم الفائدة دي والمسألة دي من أي حديث أو من أي آية. ثم بعد ذلك بقية شرح في الكتاب يعني الأخوة الاهل العلم وغيره نمر عليها مرور سريع نفهم الـ الـ يعني الـ المجمل وبكده إن شاء الله تكون ألמית بنسبة كبيرة جدا من الكتاب. أصل الله عز وجل أن يعينكم على فهمه ونشره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله